لا فيها واعمل كذا فيبقى حاسس وربنا يقول له فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيل إن الله كان عليا كبيرا تطقت امرأبتك ربنا بقى اللي حيخد لا حقها فكانت الأمور صح إنما دلوقتي ربنا قدبنا المترفعوا الصدق على صوت النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا المرأة لا ترفع صوتها على زوجها فين ده بقى آداب مفقودة بسبب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 بصوا خدوها قاعدة لا مال بلا مالك لا مال بلا مالك فتسنوني بقى واحد سرق واحد الفلوس دي حكمها ايه سرقة حرام انا دلوقتي عايز اتخلص من الحرام اعمل ايه يجب ان ترد اليه طب لو ردتها له حتبقى مصيبة ده اي وسيلة غير مباشرة حطهله في اي حاجة واحد كان بياخد من ابوه فلوس من تحت لتحت ويروح يعرض بيها فلو رجع قال له يا والدي انا عايز اقولك ممكن تبقى مصيرة سودة وخلاص مش هيقامل له ايه يعمل ايه يحطهله في تحت لتحت من تحت لتحت يجي ايه اي حاجة يبلغ حاجة بيها ويحطهله يعني تتزبط بحس انه بيردهله نفس الكلام خد مش عارف من مين فلوس ايه خد ايه, ايه؟ يتحط كده كده انا عارف المالك يترد للمالك الحالة التانية عارف المالك لكن لا أجد المالك عارف مالك الفلوس دي بس ما عرفش أصله كلام ده كان زمان قوي أيام الشقاوة وأيام الشباب وأيام مش عارف إيه أجيبه منين دلوقتي ده تتصدق عليه يعني بالمال ده على نياته فإن ظهر لك في يوم من الأيام بص الشرع يقول لك إيه تتدي له ماله برضه واللي انت عملته تبقى صدقة ليك لكن اصله فلوسه فانت تصرفت فيها افرد رجل محتاج الاشتين دول دلوقتي تقوله انا اتصدقت وهو ما, ما كانش وقته صدقة دلوقتي مثلا الحالة التالتة مال عام لا مالك له انا حطيت فلوسي في بنك ربوي عرفت ان الربا حرام وان درهم ربا اشد عند ربنا من ستة وتلاتين زانية ياه طب انا هاخد الفلوس طب انا اخرت منها مش عارف ايه وعملت ايه طب الفلوس دي اعمل فيها ايه تقول له حطها في مصره عام ليه في, مصر في عام لانها لا مالك لها البنك ما يملكهاش وانت ما تملكهاش نحطها فين؟ بعض اهل العلم وتلاقيوا الكلام ده في مطولات الفقه قالك تترمي يعني خلاص مال خبيث فنرميه فالتحقيق في المسألة قال لك نرميه يعني ايه نرميه افرد مليون جنيه. ارميهم عشان خبيث طب ما في حاجة تنفع قال لك تبت في حاجة تنفع ايزاي؟ قال لك حطوها في حاجة الناس كلها المال ده بتاع الناس كلها فعطوها في حاجة تنفع الناس او غالبهم إيه في مستشفى حطهم في دار ايتام حطهم في دار تحفيز القرآن بس ما تحطوهمش في مسجد ان الله طيب لا يقبل الا ط يبقى تتخلص منهم حطهم في الدعوة إلى الله حاجة تتعمل بها حاجة تعم نفعها الناس حطها في شيء يعم نفعهم كده هذه طرق التخلص من من المال الحرام طيب آخر حاجة متعلقة بهذا الحديث الدعاء بقى رب أشعص أخبر هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ثم ذكر الرجل يطيل السفر طب ايش معنى يطل الصفر لان دعوة المسافر مستجابة اشعث اغبر يبقى بل بغي الجهد مبلغه وكأن هذا كله من اسباب اجابة الدعاء انه واضح عليه اثر الصفر ويمد يده يبقى من اداب الدعاء مد اليد وكان من السنة ان النساء صلى الله عليه وسلم كان اذا دعا كان يتوسط يعني ما يجي يدعي يتوسط كده يبقى ايه الأصابع أصابع اليد ربما تكون موازية للمنكبين أو لشحمتين الأذن على هيئة الصلاة تبقى كده إيدي ما تترفيهش أوي فكان إذا اجتهد زي حديثة بدر كان يرفع يديه يمد يديه حتى يرى بياط إبطيه يفهم أوي حتى قال له أبو بكر كفاك مناشدتك ربك لما رفع يده أوي أوي أوي بقى كده اللهم ما تهلك هذه العصابة فلن تغبذ في الأرض الرداء اللي كان نفسه اللي هو زي قاعد أحرام وقع فقال كفاك مناشدتك ربك ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم متهلل وهو يقول سيهزم الجمع ويولون الذبر فالشاهد ده كله من أداب الدعاء فعمل كل الأداب إطالة الصفر التبذل في اللبس ان الواحد يبقى ايه بيظهر قدام ربنا غلبان ليه خير الدعاء دعاء يوم معرفة لابس اكفانك وعرأك مرأك وحالتك حالة وما يعلم بك الله ربنا وهو بيحبك كده بيحبك اشعص اغبر بيحبك تقول له غلبان وتعبان مش مطرف ومش حسس بنفسك ومش عارف ايه ولا لا خالص غلبان لدرجة ان بعض الفقهاء قالوا ان ملابس الاحرام قالوا كده بس يعني الكلام ده مش صحيح الملكية عندهم كده ان ملابس الاحرام لا تغير قالوا وان يعني وحلت وبقت حاجة صعبة اوي قال لك اه لانه الله يحبك هكذا بثوب الخدمة بس على التحقيق مش كده ينفع يغير وينفع ياخد دوش مفيش مشكلة يعني بس المهم إن انه يبقى مكسور ما يبقاش حاسس لانه ما يبقاش عبد الخميصة في ناس بتطلع بقى اللي هم الحج الفايف ستارز ده تده ايو قعد ما عندكش فتوى عشان خاطر البتاع ده عايز اقلعه بتاع ده صعيب نياوي شوف لي فتوى اما هو يعني ما ينفعش فيش اي فتوى تخلص الموضوع ده عايز اخلع البتاع ده الله استعاد يلا خير المهم يبقى ايه ثلاث حاجات جات في اسباب اجابة الدعاء اطالة الصفر التبذل في اللبس مد اليدين الى السماء والإلحاح على الله أربعة حاجات يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب وخدوها قاعدة يجمع القلب الإلحاح على الرب يجمع القلب الإلحاح على الرب يا رب مش جاية يا رب مش جاية يا, يا رب يا رب يا رب بدأت تحس شوي قلبك بدأ يجي شوي فانت تحس ان ربنا بيجيبك لبيك عبدي يا يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب ممكن تقعد فيها عشر دقايق وتدعي لغايه ما تحس ان انت خلاص قلبك طلع الكلمة من جواه الالحاح على الله عز وجل ثم تدعو اذا الالحاح من موانع اجابه الدعابة بقى الحديث قال فأنا يستجاب له ليه مطعمه حرام ملبسه حرام غزية بالحرام يبقى من أسباب موانع الدعاء ايه أكل الحرام ولتعلموا أن الدعاء مخ العبادة هو العبادة وعلى هذا إذا أردتم إجابة الدعاء اصمعوا هذا ألا وهو تصدقوا بصدق بين يدي الدعاء على نية تطهير المال وصلناها برضو ممكن تكون دي كده ولا تكون دي كده طلع لك إرشين ودين يبقى إن شاء الله على ما إجابة الدعاء ومن أهداب الدعاء أن تثني على الرب تبارك وتعالى قربناه نجيا تثني على الله عز وجل. لا أحد أحب إليه المتح من الله لذا أثنى على نفسه وبعدين تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك تكتهد فيما وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم من دعاء وابدأ بدعاء الآخرة قبل الدنيا وألح على ربك فهذا أدعى للإجابة إن شاء الله طيب هنأخذ حديثين فقط وننهي عشان الحاجات الخفيفة دي ما نبقاش عاملين فيها يبقوا 12 كويسين مش عارف ليه 12 بس ماشيها 12 وخلاص أنتو جايبين أخيركم ونعارف هنا عن نفسي احنا شغالين من العصر بس يعني عشان نبقى عملنا حاجة وأنجزنا شيء. خلاص جبت الأخير؟ آخر آخر آخر آخر خلاص أنا أنزل على رأي ال الشورة ها؟ إطالة الصفر؟ إن هو صفره صفر الطويل فاحنا قلنا إنه يريد وبذلك أنه سبب من أسباب إجابة الدعاء الصفر دعاء المسافر المستجات. دعاء المستجار فصفروا صفر طويل فلعله أبلغ في الجهد فأدعى لي الإجابة دعاء في الصفر المستجار نعم أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم أن يأخذ بأيدينا وأيديكم إليه وأن يعلمنا ما ينفعنا أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما ينفعنا وأن يجعل ما قلته وما سمعتموه حجة لنا لا علينا اللهم يؤلل الإسلام وأهله مسكنا بالإسلام حتى أن عليه اللهم أتم لنا هذا العلم وجعله محفوظا في قلوبنا وجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. صلى الله عز وجل أن يتم هذه الدورة على خير وأن يجعلها ذخرا لنا في معادنا وفي دنيانا. إنه بالإجابة جدير نعم المولى ونعم المصير. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت سلفرك واتوب إلي. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله صل وسلم. أقعد بس. اقعدوا اسكت ليه الناس اقعد لا كده خلاص بقى احنا انا نتوقف على ذلك ونكمل بعد لانه أنا عندي ارتباط في القاهرة فلازم اعود سأنا باخدلكوا كده عشان حرمي الحاجات دي وانتوا وانتوا نصبكوا يلا بسم الله اللي تجيلوا بقى. يلا يا جماعة حقود ارمي كده يلا يا جرع يميني على شمال يا جرع